فيكون أول ما يقضي فيه الدماء وهذا هو الواقع يوم القيامة وهو أنه بعد أن يفرغ بعد أن يفرغ الله سبحانه من الفصل بين البهائم يشرع في القضاء بين العباد قال الله تعالى ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويكون أول الأمم يقضى بينهم هذه الأمة لشرف نبيها صلى الله عليه وسلم وفضلها كما أنهم أول من يجوز على الصراط وأول من يدخل الجنة كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة وفي رواية المقضي لهم قبل الخلائق وقال ابن ماجه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يقال أين الأمة الأمية ونبيها فنحن الآخرون الأولون قال ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه قال قد تقدم في الحديث لتؤدنا الحقوق إلى اهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجمائي من الشاة القرناء وفي حديث يحيى بن عقيل عن أبي هريره رضي الله عنه وحتى للذرة من الذرة والمراد بالذرة هنا أن والله أعلم وإذا كان هذا حكم الحيوانات التي ليست مكلفة فلا فلتخليص الحقوق من الآدميين والجان بعضهم من بعض يوم القيامة أولى وأحرى وقد ثبت في الصحيحين ومسندي أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء وقد تقدم في حديث الصور أن المقتول يأتي يوم القيامة تشخب اوداجه دما وفي بعض الأحاديث ورأسه في يده فيتعلق بالقاتل حتى لو كان قتله في سبيل الله فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني فيقول الله تعالى لما قتلته فيقول يا رب قتلته لتكون العزة لك فيقول الله تعالى صدقت ويقول المقتول ظلما يا رب سل هذا فيما قتلني فيقول الله فيما قتلته فيقول لتكون العزة لي وفي رواية لتكون العزة لفلان فيقول الله تعالى تعحت ثم يقتص منه لكل من قتله ظلما ثم يبقى في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء رحمه وهذا دليل على أن القاتل لا يتعين عذابه في نار جهنم فضلا عن خلوده فيها أبدا كما ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن رضي الله عنه روي عنه انه يقول القاتل لا توبه له لقوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما لكن التفصيل في هذا ان, أن القاتل تعلق فيه ثلاثه حقوق حق لأولياء المقتول وهذا الحق يسقط إما بالقصاص وإما بالعفو وإما بأداء الدية وحق لله جل وعلا لأن الله حرم القتل فهذا إلى الله إن شاء أخذ به وإن شاء عفا عنه وحق للمقتول هذا الذي لا بد من السؤال عنه فإن كان المقتول قتل بحق فهو لأن كلمة الله هي العليا فليس على القاتل غير بل له أجر أما إذا كان المقتول لأمر آخر من أمر الدنيا أو الأهوى أو الظلال أو الكفر أو غير ذلك فهو هذا الذي لا يعفى عنه هو لا بد أن يؤدي إلى صاحبه ما قام به من الجرام وحقه أنه يكون في النار إلى أن يشاء الله جل وعلا نعم قال لكن القتل الخطأ لا يدخل في هذا والقتل الخطأ هو انه مثلا يقصد شيئا آخر مثل الذي يرمي صيدا ثم يصيب انسانا أو مثلا الذي يكون في سيارة ثم يحدث عليه حادث فيموت من معه هو المسؤول عن ذلك ولكن هذا خطأ وإنما عليه أن يؤدي الكفارة والكفارة إما عتق رقبه وإما صيام شهرين متتابعين لكل نفس. نعم. قال كما ينقل عن ابن عباس وغيره من السلف حتى نقل حتى نقل بعضهم عنه أن القاتل لا توبه له. نعم. وهذا إذا حمل على أن القتل من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة وهي لا تسقط بالتوبة صحيح. وإن حمل على أنه لا بد من عقابه فليس بلازم بدليل حديث الذي قتل تسعة وتسعين ثم أكمل المئة ثم سأل عالما من بني إسرائيل هل له من توبة فقال ومن يحول بينك وبين التوبة ائت بلد كذا وكذا فإنه يعبد الله بها فاعبد الله معهم فلما توجه نحوها وتوسطا بينها وبين التي خرج منها أدركه الموت فنأى بصدره نحو التي هاجر إليها فتوفته ملائكة الرحمة الحديث بطوله ولهذا التائب ولكن كلام في الذي يموت بلا توبة أما التائب فهو ليس عليه شيء لأن الله جل وعلا يقول كل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ان جميع ما خرج منه شيء كل ذنوب دخلت فيه واعظم من القتل الشرك وهو يعفى عنه في هذا يعني يكفر التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولكن التوبه يجب ان تكون صادقة يجب ان تكون نصوحه والتوبه النصوح من شروطها اولا الاقلاع عن الذنب الذي دخل فيه والاقلاع معناه تركه والابتعاد عنه الثاني ان يندم يندم على ما حصل منه والندم هو تالم القلب كونه يتألم يقول كيف غلبني الشيطان كيف وقعت في هذا الشيء يكون عنده تحسر على هذا الأمر الثالث أن يعزم عزيمة صادقة بأنه لا يعاود الذنب ما دام حيا إذا وجد ذلك ويكون هذا قبل الموت أيضا لأن الله جل وعلا يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة السيئات ثم و انما التوبه على الله الذين يعملون السيئات وليس التوبه للذين يعملون السوء اذا حضرهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار هذه هؤلاء لا تقبل توبتهم الذين لا يتوب حتى يعاين كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تقبل التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم وقال في الحديث الآخر تقبل التوبة ما لم يغرغر يغرغر يعني يأتي تأتي الروح الى مكان غرر وفي حديث آخر ما لم يعاين ومعنى يعاين يعاين الملائكة لأنه لا يعاين الملائكة التي تقبل الروح حتى ينتهي تنتهي حياته ويأس من هذه الحياة ويوقن بأنه انتقل منها إلى الآخرة هناك يشاهد الملائكة الذين يقبلون روحه فإذا شاهدهم فله حكم الآخرة انت حكم الدنيا فلا يقبل منه شيء والتوبة تكون قبل المعاينه أما كونه لا بد أن تكون قبل طلوع الشمس لا بد أن تكون فهذا شيء أكثر الناس لا يدركه وإلا جاء في الحديث أنها إذا وقع ثلاث كما في صحيح مسلم أنها لا تقبل توبة التائب ولا إيمان المؤمن الذي لم يسبق إيمانه الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابة خروج الدابه فاذا خرج واحده من هذه الثلاث لا تقبل التوبه الدجال معناه يعني معناه ان الايمان الذي ينفع الايمان الذي يكون عن الاخبار الغائبه الامور المغيبه اما اذا صارت امور مشاهده هذه لا تنفع ولا تقبل التوبة والدجال إذا خرج تغير الكون فأصبح مثلا اليوم كسنة واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كأسبوع ثم تعود الأيام على طبيعتها على ما خلقها الله جل وعلا تتسمى إلى إلى نقف الصورة الذي هو القيام الساعة أما طلوع الشمس ايضا من المغرب فإذا شاهد الناس آمنوا ولكن ما ينفع الإيمان لأنها أيضا تغير هذا الكون والتغير معناه ايذان إيذان بالانتهاء بانتهائه وكذلك الدابة التي تخرج من الأرض من الناس على أنها تسمهم في وجوههم المؤمن تنكت في وجهه نكته بيضاء ثم تنتشر وتب يبيض لها وجهه والكافر تنكت في وجهه نكته سوداء فيسود وجهه فيصير الناس يعرفون هذا مؤمن وهذا كافر ولا هناك توبة ولا ينفع إيمان على غير ذلك فهذا الأمر الذي يأتي أمر الله يأتيهم أمر الله جل وعلا فينتهي حكم الحياة الدنيا ويبقى حكم الآخرة نعم قال وفي سورة الفرقان نص على قبول توبة القاتل كما قال تعالى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 لا يستثنى منها ذنب الا حق الادمي فحق الادمي لا بد من ادائه اذا اخذ انسان حقا لادم او ضربه او ظلمه فإن لم يعفو فلا بد من اخذ الحق له اما حق الله فهو اسهل ايسر لان الله غفور رحيم اذا شاء غفر بلا بلا أذاب بلا تعذيب تعالى وتقدس التوبة واجبة على العبد من جميع الذنوب التوبة أقول التوبة تجب على كل أحد لأن الله جل وعلا يقول ومن لم يتوب أولئك هم الظالمون ويقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة هذا أمر أمر ملزم لا بد منه والإنسان ما يخلو من الذنوب فإذا التوبة تجب على كل أحد فالتوبة لا بد لها من هذه الشروط الشروط السابقه الثلاثة وإذا كان الحق يتعلق بادمي ينظاف لا الثلاثة شرط الرابع وهو أداء حق الادمي أو استحلاله أن يؤدي إليه حقه أو يطل منه أن يجعله في حلم وإلا لا تقبل ثوبته من ذلك نعم قال وموضع تقرير هذا في كتاب الأحكام وبالله المستعان يقول وقال الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أب الدرداء أنه قال يجيء المقتول يوم القيامة فيجلس على الجادتي. فإذا مر به القاتل قام إليه فأخذ بتلابيبه فقال يا رب سل هذا فيما قتلني فيقول أمرني فلان فيأخذ الامر والقاتل فيلقيان في النار وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نسي بيده لخراب السماوات والأرض وفي رواية لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن وقال في حديث الصور ثم يقضي الله بين خلقه حتى لا يبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها منه حتى إنه ليكلف شائد اللبن بالماء ثم يبيعه اي يخلص اللبن من الماء وقد قال الله تعالى ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وفي الصحيحين هذا من الممتنع من الممتنع ان يخلص الماء من اللبن ولكن معناه أنه يكلف بما لا يطاق مثل المصور الذي يقال له أحي ما خلقت كل مصور يجعل له صورة في النار يعذب بها ويقال لهم أنفخوا الأرواح فيها وما هم بنافخين ما يستطيعون ويقول جل وعلا في الحديث القدسي ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو لاخلق شعيرة وهذا أمر للتعجيز وكذلك مثله الذي جاء في, في قول أنفخوا فيه الروح فهو التعجيز هم عاجزون عن ذلك فيعذبون على هذا نساء الله لان هذا الأمر تساهل به الناس كثيرا فأصبحوا في كل موطن يصورون والمصور جاء أنه ملعون وأنه يضاهي الله في خلقه وأنه أظلم الظالمين وأنه يعذب في النار ويجعل له بكل صورة صورها نفسا تحذبه في النار صلى الله عليه وكل هذا يجهله المسلمون ولهذا تجد التصوير منتشر في كل مكان حتى في مساجد الله في بيوت الله والصورة التي يقتنيها الإنسان تمنع الملائكة أنها تصاحبه والبيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة وإنما يكون مأوى للشياطين صلى الله عليه نعم. قال وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ظلم قيد شبر من أرض طبقه من سبع أراضين يوم القيامة هذا الشبر يعني الظلم هنا معناه التعدي على ملك الغير أن يأخذه لنفسه أو لغيره الما جاء في حديث علي رضي الله الذي الصحيح يعني أنه ملعون ملعون من غير منار الأرض ومنار الأرض المراسيم التي تفصل الحقوق حق هذا من حق هذا إذا جاء إنسان وقدم وأخر فيها فهذا الظلم ثم هو يطوق ذلك من سبع أراضين وهذا دليل على أن الأراضين ألا انها طبقات واحدة تحت الأخرى لو لم تكن طبقات ما صح أنه يقال يطوقها ومعنى يطوقها تجعل طوقا له يعني فوق رقبته ويكون رأسه خارج منها يحملها هل يستطيع ابن آدم يحمل طبقات الأرض ولكنه ظلوم جهول ولهذا يفعل ذلك نعم. قال وفي الصحيحين من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي رواية إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وفي الصحيح من تحلم بحلم لم يره كل في يوم القيامة أي يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. يعني و... يتحلم يعني أنه كذب في الحلم قال أنا رأيت كذا وكذا وهو كاذب. هذا يخ كل بما لا يطاق أيضاً. نعم. قال وتقدم حديث أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه في أمر الغلول وقوله صلى الله عليه وسلم لألفين أحدكم, لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شات تعير أو فرس له حمحمة فيقول يا محمد اغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وهو في الصحيحين بطوله <تصفيق> وقال الحافظ أبو يعلى بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمرك فيما أثنيت وعن شبابك فيما أبليت وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته وما عملت فيما علمت هذا يعني ما ترك شيء ما ترك شيء والخمس وهذا يدل عليه قوله جل وعلا هو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وكل ما كان يعمله الإنسان سيسأله ربه جل وعلا عن والمسألة يعني حتى يتبين أنه يستحق العذاب ويقر على نفسه بأنه مجرم مستحق للعذاب ثم بعد ذلك إما العذاب وإما العفو قد يعفو رب العالمين جل وعلا ولكن العفو لمن لا يفعل الافاعيل السيئة بالجهار والمجاهره وعدم المبالات والاستهتار بالأمر والتواهن والتهاون فيه أما الذي يعمله ثم يستتر ويخفي ذلك فهذا يرجى أن الله يعفو عنه كما جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيح أو سئل عن النجوى يوم القيامة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يعني النجوى مناجاة الله جل وعلا لعبده المؤمن قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه فيقدره بذنوبه فإذا أترف بها ورأى أنه قد هلك قال له جل وعلا أنا سترت عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج من الستر الذي هو الكنف يمد يده إلى الناس يقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت اني ملاق هسابي من شدة الفرح استولى عليه الفرح فكأنه يرى أن الناس ليس لهم شغل وهم لا أن يقراوا كتابه هؤلاء مقرأوا كتابه فالمقصود أن الإنسان ما يخلو من الذنوب ما فيها احد يتخلص من الذنوب فإذا ابتلي الإنسان بشيء يجب عليه أن يبادر بالتوبه توبة النصوح ثم كذلك يستتر يستر نفسه او يقول فعلت كذا وفعلت كذا وينشر فضيحته امام الناس فهذا مستهتر مثل هذا مثل ما جاء في الحديث كل انسان معافى كل مبتلى معافى الا المشتهرون المستهترون الذي يستهتر بالامر ويتهاون به ويتساهل به فهؤلاء ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ان فلان عمل كذا وكذا أو انه خسر خسارة لا ربح بعدها صلى الله العالم نعم فلا بد أن الإنسان يراقب ربه ويخافه ويكون نظر الله له عنده في قلبه أعظم من نظر الخلق يقدر ربه شيئا من التقدير، لا تقدير كله لا غير حاصل. ثم قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشكو. نعم. قال وروى البيهقي من طريق عبد الله بن المبارك عن شريك بن عبد الله عن هلال عن عبد الله بن عكيم أنه قال. كان عبد الله بن مسعود إذا حدث بهذا الحديث قال ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدن فيقول الرب تعالى يا عبدي ما غرك بي يا عبدي ماذا عملت فيما علمت ماذا أجبت المرسلين هكذا أورده البيهقي بعد الحديث الذي رواه من طريق محل بن خليفة عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ليقفن أحدكم بين يدي الله تعالى ليس بينه وبينه حجاب يحجب ولا ترجمان يترجم له فيقول ألم أوتك مالا فيقول بلى فيقول ألم أرسل ألم أرسل إليك رسولا فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة وقد رواه البخاري في صحيحه وقال الإمام أحمد حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام عن قفاده وينظر عن يمينه وشماله رئة المتحير الذي وقع في كرب ينظر إلى الخلاص من الخلاص ولا خلاص فالنار قد حاطت بالأهل الموقف من جميع الجوانب فلا مفر ولا معبر إلا من فوق النار والعبور يومئذ بالأعمال ليس بالأقدام وقوة الابدان بالأعمال من كانت أعماله مستقيمة على الكتاب والسنة عبر عبور سريع وآمن أما إذا كان عمله على غير ذلك بالبدع والضلالات والمعاصي فهو الذي إما يخطف وإما يسقط في جهنم فلا يخرص إلا المخلصون لله جل وعلا في هذه الدار والله جل وعلا له صراطان صراط معنوي في هذه الدار وهو كتابه ووحيه الذي أوحاه إلى نبيه فمن استقام عليه على هذا الصراط وسار كما عمل استقام على الصراط الحسي الذي هو الجسر الذي يوضع فوق جهنم وإلا ما استطاع كذلك اذا نظر أمامه لا يرى إلا النار ينظر يمين فيرى النار ينظر شمال ينظر النار ينظر أمامه ينظر النار فمن كان له اعمال صالحة سترت عنه النار لهذا قال اتقو النار ولو بشق تمره يعني بنصف تمره فالمعنى انه لا تحترون شيء قدموا الاعمال التي تستطيعونها حتى تكون ساترا لكم من النار وهذا الاتقاء ان تكون ساترا ولا بد ان يكون هذا باخلاص ان يكون الانسان مخلصا لله جل وعلا تبعا لأمره وامر رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. وقال الإمام أحمد بسنده عن صفوان بن محرز أنه قال كنت آخذا بيد ابن عمر فجاء رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يذني المؤمن فيضع عليه كنفه. ويستره من الناس ويقرره بذنوبه فيقول له أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين, كذب هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنه الله على الظالمين وأخرجاه في الصحيحين من حديث قتاده لماذا يعني يقول يضع عليه كنفه ستره لأنه إذا قر بالذنوب تغير وجهه وسود فيستره الله جل وعلا عن الخلق حتى لا يشاهد ذلك وهذا من فضله جل وعلا إنسا وكل إنسان له دنوب ولا بد ولكن من فضل الله جل وعلا أن الذنب يجزى بمثله فقط والحسن بعشر أمثالها إلى سبع ضعف فاذا فإذا عمل الإنسان حسن فله عشر أمثاله وإذا عمل ذنب فليس له عليه عليه هذا الذنب فقط. ولكن أكثر الناس جنوبهم تكون أكثر من حسناته أكثر الناس جنوبهم أكثر من حسناته وذلك أن الأوامر التي يؤمر بها الإنسان لا يؤديها كما ينبغي يؤديها في غفلة وفي قصور وفي سهو وقد يتساهل فيها ويتركها وقد تهاون في أمور كثيرة فالسيئات محققة بلا شك والحسنات ليس محقق قبولها قبولها بمشيئة الله إن شاء قبل وإن شاء رد ولها آفات كثيرة ولهذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه لو أعلم أن الله قبل مني حسنة واحدة لتمنيت الموت لأن الله جل وعلا يقول إنما تقبل الله من المتقين فالقبول من المتقين ها. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله يوم القيامة يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس فأين شكر ذلك تربع وترعس هذا كان من آدات العرب أيام الربيع يكون لهم الرؤساء والكبراء فماكن يحمونها سمى المربع فيربع فيها يعني يربع هو وبهائمه فيها ولهذا قال ما ذلك ترعس يعني تكون رئيسا لهؤلاء لهذه القوم فأين شكر ذلك ثم حمله على الإبل وحمله على البهائم وسخر له ما في السماء وما في الأرض وإن تعدوا نعمة الله لا فإن فنعم الله على الإنسان كثيرة جاء في مستدرك الحاكم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا عبد الله في جزيره من البحر سبعين سنه منفردا يعبد الله وقد اجرى الله له عينا عذبه من البحر الماء المالح يشرب منها ويتوضا وعنده شجره رمان تخرج له كل يوم حدقه يأكلها ويشرب ويعبد ربه وسال ربه انه يقبضه ساجدا فقبض الساجد واذا كان يوم القيامه وجيء به يقول الله جل وعلا لملائكته ادخل عبدي الجنه برحمتي فالرجل يدل بعمله يقول لا يا ربي بعملي قال ارجعوه فيحاسب حاسب يوجد نعمة البصر أو نعمة السمع جاءت على عباده سبعين سنة فيسأله الله من الذي أوجدك ولن تكن شيئا من الذي أدر لك تذي أمك من بين دماء وطعام ومن الذي عطف أمك عليك حتى قامت بتربيتك ومن الذي أخرج لك من البحر المالح عينا عذبة تشرب منها وأخرج لك كل يوم حدقة من الرمان وهي لا تخرج إلا في السنة مرة ثم يقول جل وعلا اذهبوا به الى النار فيصيح يا رب يا رب ادخلني الجنة برحمتك لا بد أن ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعلم أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنه إنما دخول الجنه برحمه الله والعمل يكون سبب سبب فالمقصود أن النعم إذا سئل عنها الإنسان عزب ما يقوم بشكرها لا ولا يستطيع أن يقوم بشكرها ولكن الله جل وعلا يشكر على القليل ويعفو عن الكثير تعالى وتبدس وهو أرحم الراحمين ولهذا يقول جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما إذا فضل له من حسناته زائدا على سيئاته مثقال ذره ضاعف الله جل وعلا هذا المثقال وأدخله به الجنة ولا يناله عدل وكل ذلك برحمته جل وعلا وفضله وإحسانه ولكن مثل ما قال الله جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم فهو غرور نكور كفور وهذه طبيعه الانسان وهو كذلك كنود ولربه جحود ونعمه ومن اعترف بالتكسير واعترف بالذنب عفى الله عنه نعم وروى مسلم من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال فيه فيلقى الله العبد فيقول اي فلو الم اكرمك وأسودك وازوجك واسخر لك الخيل والابل واذرك ترأس وتربع فيقول بلى اي رب فيقول افظننت انك ملاقية فيقول لا فيقول فاني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول أي فلو ألم أكرمك وأزوجك وأسودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أي رب فيقول افظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فاني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويفني بخير ما استطاع فيقول فها هنا إذن قال ثم يقال الان نبعث عليك شاهدا فيذكر في نفسه من الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فينطق فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله كائنا ما كان ذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه ثم ينادي مناد تتبع كل أمة ما كانت تعبد وسيأتي الحديث بطوله وقد روى البزار بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رفعاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلى قوله فاليوم انساك كما نسيتني وروى مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه هذه الحديث ونحوها أن هذا يحتاج إلى وقت طويل فالمحاسبة محاسبة الله جل وعلا لهؤلاء كلهم في ان واحد كلهم وكل واحد يرى أنه يحاسب وحده والله يحاسب الكل الجميع ولأن فعل الله لا تشبه فعل الخلق فهو جل وعلا على كل شيء قدير وهو الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء تعالى وتقدس وإن كان يوم القيامة طويل ولكنه طويل قبل أن يأتي الله للمحاسبة فإذا جاء الحساب انتهى الأمر وفصل بين الخلق وذهب كل انسان إلى مكانه الذي اعد له في الجزاء والمخلطون أيضا يوزن أعمالهم ويحاسبون وفي وقت واحد كلهم في وقت واحد. لو كان كل واحد يسأل متى ينتهي السؤال؟ يحتاجون إلى طول الدنيا أو أكثر من طولها، ولكنهم كما قال الله جل وعلا هو سريع الحساب حاسب الكل في وقت واحد، ومع ذلك. يرى الإنسان أنه يحاسب وحده والله يحاسب الكل ونظر هذا الآن في حياتنا هذه الدنيا للأرض الآن مملوءه من من يعبد الله في كل مكان يدعون ويصلون ويدعون كلهم يستمع الله إليهم في آن واحد لا يشغله سماع هذا عن سماع هذا ولا يمنعه رؤية هذا لرؤية هذا فهو جل وعلا يحصي ويسمع كل ما يصدر من عباده في آن واحد وعلى هذا نزل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل كل ليلة آخر الليل سماء الدنيا الذين لا يتصورون إلا ما يعرفون من أنفسهم السحالة هذا عنده قالوا كيف ينزل كل آخر الليل لو كان مثلا آخر الليل في كل بلد يلزم أن يكون 24 ساعة نازلا لأنه إذا انتهى آخر الليل من البلد بدأ بالذي بخار غربة وهكذا حتى يدور على الأرض فهذا لو كان الأمر مثل ما يتصورون نزول مثل نزول العدميين مثل نزول المخلوق تعالى الله وتقدس فهذا شبه اولا ثم عطل ثانيا شبه أفعال الله بأفعالهم ثم عطلوه عن فعله الذي لم يعقلوه ولم يعلموه فالله لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله التي يفعلها تعالى وتقدس وهو على كل شيء قدير تعالى وتقدس وسوف يعايش الخلق هذا الأمر الذي نسمع سوف يعيشونه كل واحد سيسأل كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عدي الذي مر معنا وأعلم أن كل واحد منكم سيسأله ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه يجب على العبد أنه يستعد يستعد لسؤال الله جل وعلا والأسئلة متعددة في سؤال في القبر سؤال الملائكة لا بد كل ميت يسأل يقال له من تعبد وما الذي تتعبد به ومن هذا الذي جاءك بالعبادة إذا كان مؤمنا موقنا أجاب الجواب الصحيح الذي ينجو به وإن كان جاهلا ويتبع الناس فقط ينظر الناس ماذا يعملون فيعمل هذا يخاف عليه انه يتلعثم ولا يجيب ويقول ها, ها ما أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت أو يقول رأيت الناس يفعلون شيئا فعملته. فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يعذب فإنسان إذا ما اهتم لنفسه في هذا العمر من يهتم له حتى أولادك لن يهتموا بك ينسوك فيجب أن يكون الإنسان يعني مستعد لهذا الأمر يعد الجواب الصحيح العمل الذي يكون خالصا لله جل وعلا يرجو النجاة به ولا ينجي من السؤال إلا والصدق ومتابعة الأمر الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا بد من هذه الأمور فيجب يجب أن الإنسان يتفقد أمره قبل أن يفوت الأوان فيقول يا ليت ويا ليت ولا تنفع ليت أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الحق والصواب والخلاص من عذاب الله جل وعلا إنه جواد كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد